حملة رحيق الشفاء كيف أتوب من الغيبة خلاص حصل وغتب واحد عشر سنوات تظل تذكر طريقها او مطلقها تلاثين سنة تذهب فتكون في منزان حسناته يوم القيامة <تصفيق> أنا كيف أتوب من الغيبة؟ طيب أي ذنب معروف أن أنا أقلع عن الذنب وأندم على ما فات وأعزم على عدم العودة ثم يجب أن أعيد الحقوق إلى أصحابها ال ال الإنسان الذي يغتاب هذا الإنسان خلاص حصل وغتاب واحد عشر سنوات زوجة طلقت تظل تذكر طليقها أو مطلقها ثلاثين سنة وأذان وضربان كلما تقعد تعيد الإستوانة والشريط الم المركز في في ذاكرتها لكل من هب ودب حتى يرى الناس أن هذا الإنسان عبارة عن شيطان مريض يصور إبليس بجواره. طب كيف تتو ب؟ طب أول شيء تنتهي عما تصنع. كم سكنت عن هذا؟ وبعدين تندم على ما مفايه. وبعدين تعزم على عدم العودة. وبعدين قد تحرج. مش ما أقولها أقول للبطلقة رفعت سماعة الهاتف واعتذر للواجب لا طبعا أمر أمر غير منطقي. لماذا تصنع؟ تدعو له كل ما ذكرتها. لما الدعوتي بترو... تذهب فتكون في منسان حسناته يوم القيامة عندما يطالبها يوم القيامة بحقه يجد أن ألاف من الحسنات ذهبت بالدعاء إلى هذا الإنسان وعندئذ سوف يكون تبعات الناس قد تحملها عنها رب العباد عز وجل لأننا إذا أردنا التوبة نقول اللهم ما بيني وبينك فاغفر لي وما بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني يا رب العالمين مجموعة فداء قلبي وعزيزى جرافيك www.azizig.com